لائكهم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطائفتين أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ الكافرين يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تتغيثون ربكم فاتجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوشي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 ذلكم وان الله موهد كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون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 تضعفون في الأرض تخافون أي تخففتم الناس فأوتم وأيدكم بنصره فأوتم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا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 لِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْقِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله, إن كنتم آمنتم بالله وما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 يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم فيه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 فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصادرين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 وَإِذْ زين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكف على عكبيه وقال إِنِّي بَرِيءٌ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 الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يستفون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على ثواء إن الله لا يحب الخائنين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 إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين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 فإن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 وَأَيُّ يريدوا خيانتك فَقَدْ خانوا الله مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ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 Inna en zelfs het